بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتقِ الله وَلا تُطْعِنَ الكافرين وَالْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحى إلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 عمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أمهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعضه في, في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم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 وكان الله بما تعملون بصيرا إِذْ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة, إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إي يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتن تلا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 قل من ذي الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هل ام الينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور اعينهم, تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذاب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاءه يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عزيزا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم من أَهْلِ الْكِتَابِ من صياصيهم وقذف الَّذِينَ قلوبهم الرعب أَهْلِ الْكِتَابِ مِن فريقا قُلُوبِهِمُ تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم, وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمت يعقننا واسرح كن سراحا جميلا وان كنت تريد الله ورسوله والداره الاخره فان الله عادل للمحسنات من كن أجرا عظيما يا نساء ان نبي من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 اعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك حد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصا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 لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذَا لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ wat dacht ik, wat tuk fi fi fi nafsika van Allah, wat dacht ik, wat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 Næt Allah i fi al-ladin khalu min qabl wa kana amr Allah qad ramm qudura al-ladin yuballiguna risalatillahi wa yaxshouna wa wa maar van de Allah 124. هو الذي يصلي عليكم ومنائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم سلام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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لهم من اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ عَذَابَهُمْ وتوكل على الله وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها إن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حرج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ترجي من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ من تَشَاءُ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ وَلَا تقرأ وَيَرْضَيْنَ ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن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 وجو ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكاره الله على كل شيء رقيب يا أيها الذين أمروا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم لا طعام غير ناظرين وإذا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 ولكن افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان ولا افضل ان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 يقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين, ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرئنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفون يُقْتَلُ وَيُقْتَلُ تُقْتِلَا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في Op maal uur, op maal uur, op maal uur, op maal